الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله, الله على, الصلاة, على الصلاة, الله أكبر, الله أكبر. لا الله استموا له سووا صفوفكم وسدوا الخلل الله اكبر الله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 لولا كانت قريه ن امنت لنفعها ايمانها الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين ولو شاء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 سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَطْوِيْنَ الْآيَاتِ وَالنُّذُرَ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ فَلَيَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ النَّبِيِّينَ خَلَوْا مِنْ قَبْرِهِمْ قُلْ فَلَنَنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ من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 ولا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأؤمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكون من المشركين ولا تدع من الله لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ See on liman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 قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ نَاسٌ يُنَادُونَهَا صُبْحَ الْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا